في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلش ولو شاء الله لأعمتكم إن الله عزيز حكيم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 قُلْ هُوَ أَن أُنْفِعَكُم بِذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ أَبَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نفاؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقون